حسن رفع جمع المذكر السالم، يرفع جمع المذكر السالم وعلامة رفعه الواو، مثال يفرح الصائمون عند سماع آذان المغرب، كلمة الصائمون هنا تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم،